بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد هو الله احد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ من شر مَا خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا, إذا وقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ, الناس قل أعوذ برب الناس مالك الناس مالك الناس اله الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس من الجن والناس وقد ق الله العظيم وقد الله العظيم